يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أَحَلَّ الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون